ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 سر الله والفتح ورايتنا سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا